ساندنا محمد العابد وهو رسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعه ذهب الى يوم الدين قال المصنف حفظه الله تعالى مرشد تنبيه العالم على خطئه العالم بحكم كونه بشرا غير معصوم قد يقع في خطا غير مقصود وحينئذ ينبغي للطالب أن يتلطف في تنبيهه لهذا الخطأ وهذا إشارة إلى أصل عام وهو أن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم ومن ثم يدد عليه الخطأ فيكون التوسط في معاملته بين الإفراث والتفريد الإفراث عند من يظن أن العالم معصوم ولا يخطئ أبدا ولا يتصور منه يعني مخالفة ومن ثم يقبل منه كل شيء ولو خلف النصوص هذا إفراد والتفريط يعني في الأدب معه بأن يقال له يعني أنت مثلك مثلنا ويعني يعامل على نحو فيه جفاء أو غلظة أو سوء أدب. لا هذا ولا هذا بل الواجب التأدب معه قال الإمام ابن عقيل الحمد لله رحمه الله تعالى في الواضح وإن كان أعلى فليتحرى ويجتنب القول له هذا خطأ أو غلط يعني إن كان العالم أعلى رتبة من هذا الذي يستمع إليه يعني وأخطأ فليتحرى يعني في بيان الخطأ له بالأدب المطلوب ويجتنب القول له هذا خطأ أو غلط أو ليس كما تقول لأن بعض الناس كلما وجد خطأ يعني لم يراعي الأدب وقال يعني مصححا ليس على نظام أهل العلم وإنما على طريقة الحمقى والجفاء ومن لا يحسن الأدب هذا خطأ أو غلط أو ليس كما تقول أو ما في معناها قال فلان خلاف قولك أو هذا قول لا يعرف أو نحن ذلك بل يكون قوله له أرأيت إن قال قائل يلزم على ما ذكرت كذا يعني كأنه يستفسر هو في الحقيقة ينبهه إلى نوع معارضة لكن في أدب وخفاء وإن اعترض على ما ذكرت معترض بكذا فإن نفوس الكرام الرؤساء المقدمين تأبى خشونة الكلام هذا تعليق من ابن عقيل على مثل هذا الموقف فإن نفوس الكرام الرؤساء المقدمين تأبى خشونة الكلام إذ لا عادت لهم بذلك يعني اعتاد أهل الصدارة والعلم أن يتلطف معهم الناس فإذا فاجأه إنسان بهذا الجفاء فهذا قد يستخرج يعني كوامن السوء في نفسه لأنه غير معصوم. ولهذا قال وإذا نفرت عمية القلوب وجمدت الخواطر ونسدت أبواب الفوائد إذا نفرت رفوت هؤلاء الكبار الرؤساء المقدمين عمية القلوب وإذا عمية القلب فإن الإنسان قد يخلط أو يخبط. وجمدت الخواطر يعني يجمد خاطره يعني نفسه لا تنيني كما ينبغي لأهل العلم وانتدت أبواب الفوائد يعني بدل ان يستفيد فإنه يعني قد ينقلب قلبه من طلب الاستفادة إلى دفع التهمة وأنواع من الجدال بالباطل. فحرمت كل الفوائد بسفه السفيه وتقصير الجاهل في حق الصدور حرمت الفوائد كلها من العلم والأدب بسبب سفه السفيه يعني جهل الجاهل وسوء تصرفه وتقصير الجاهل في حق الصدور صدور جمع صدر فالرجل إذا ترأس صار صدرا يعني له صدر المجلس، يعني صار مقدمنا ومن ثم صار له من الأدب ما يليق به وقال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في بيان أدب الطالب مع شيخ ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطا هذا خطأ ولا هذا ليس برأي يعني ولا نحو ذلك من الاعتراض القبيح غير المتادب بل يحسن خطابه في الرد الى الصواب كقوله يظهر ان المصلحه في كذا ولا يقول الراي عندي كذا وشبه ذلك لان قوله عندي هو في الاصل من الرعونه وسوء الخلق ولا يفعله يعني على وجه حق الا الكبراء من اهل العلم اما طالب العلم وان كان مجدا فليس له ان يقول عندي عندي هذه كلمة كبيرة، فكيف بجاهل أو مبتذل إذا قال عندي والذي يظهر لي والذي راه ونحو ذلك من الكلمات هذا مما يدل على أنه مدخول ومن يعني رؤية على هذا الوجه فإنه يعني يستاء وظن به ولهذا شنعوا على أمثال هؤلاء يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ يعني أنت مين حتى تقول عندي والذي يظهر لي والذي أراه هذا في الأصل قبيح فكيف إذا قاله في محضر شيخه أو في محضر يعني من حضر من أهل العلم هذا فيه نوع من الترفع ومن سما فيه سوء أدب ولا يليق فقد ذكر بعض العلماء لتنبيه العالم على خطئه طرقا الطريقة الاولى تنبيه الاستاذ الى الخطأ بتكرار اللفظ الذي يسبقه ليراعيه الاستاذ عند الاعادة هذه طريقة الاولى تنبيه بطريق غير مباشر عن طريق تكرار اللفظ الذي وقع الخلاف عليه يوضح هذا ابن جماعة ومنه اخذ من ذكر هذه العبارة السابق يقول ابن جماعة وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو عالمه كرر اللفظة مع ما قبلها لينتبه لها الشيخ يعني هذا في مجلس التحديث ونحو ذلك مجلس العرض إذا كان الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع ورد الشيخ على الطالب لفظة يعني ليصحيحها له وظن أي الطالب أن رده خلاف الصواب يعني وظن الطالب أنه قالها صوابا وأن الشيخ هو الذي وهم أو علمه علمه يعني أعلى من الظن الظن في تردد أو علمه يعني تيقن أن موقفه صحيح بلا خلاف عنده فماذا يفعل هل يقول للشيخ أنت ردتني خطا أو ماذا يفعل هذا المقصود كرر اللفظة مع ما قبلها لينتبه لها الشيخ يكرر اللفظ يعني الطالب يقرأ مثلا ويقول مثلا لو كان يذكر من النصوص وقال مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشيخ ما لا يعنيه والطالب ضابط للغة فهل يشطع أن يقول للشيخ أو هل يجوز أن يقول للشيخ لا يعنيه خطأ اصلها من عنا يعني الثلاثي وإذا كان الفعل ثلاثيا فإن المضارع تفتح يا أم ضارعته فيقولنا الصواب يعنيه اصحى مولانا فعش فإن الكلام أكاديميا صحيح وليس فيه إشكال والشيخ لو سمعت هذا كلام يقول رجعت إن كان شيخا لا. لكن هذا ليس من الأدب وإنما المقصود هنا بهذه الطريقة الأولى أن الشيخ إذا قال يعنيه فإن الطالب يقول بدل ما يقول يعني مباشرة هذا يدريس من الأدب وإنما يعني يتعامل ويتغافل ويظلم نفسه وكأنه لم ينتبه ويرجع من أول الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه على إنه هو غفل وأخطأ المرء أصلاً حتى يعطي الشيخ فرصة يوم الشيخ يقول وبينه مصمم يمكن أن يغادر يلمل الموضوع فإذا لمل الموضوع هذا يعني أنفع وأحسن ثمرة وعاقيبة لا لعدم محراج الشيخ فقط من قبل الطالب الواجب عدم محراج الشيخ لكن العلماء نبهوا على هذا لأن هناك أطراف عديدة قد يكون بعض الحمقى والمغفلين والمتربصين والمعادين وما أكثر هؤلاء في كل مجلس وفي كل زمان وفي كل ما فيقتنص هذه السقطة ويشنع بها وقد يكون الشيخ من أهل السنة وغيره من أهل البدع يفرح بهذا اهل البدع ويكون في هذا يعني مصدر لأهل البدع ويعني جفاء مع أفحاء السنة فهو نفس ما أخرى غير مجرد إحراج الشيخ وعدم إحراج الشيخ وإن كان هذا مقصودا عند الطالب وإن لم يكن مقصودا في طريقة يعني الشيخ نفسه أو في يعني ليست هذا الذي لأجله ذكر ذلك لكن فوائد كثيرة ومنها مراعاة الأدب البركة في الأدب أما من تجاسر بالإنكار على الأستاذ فقلما يفلح انتبه لهذا قلما يفلح لا يفلح لأنه لا يكمل ولم يرى أحد من هؤلاء أكمل الطلب ما أكسرهم لكن عطيل سنة أخرى سنة حتى يفرح يعني عضلاته ومشاطه ونحو ذلك ثم يكون كالفقاعة التي امتلأت ثم فرقعت والشيء الذي يعني نضج إلى أخره ثم يعني تكسر وتهشم ولم لماذا ليس عنده أدوات المواصلة أدوات المواصلة تحتاج إلى صدق وديانة وحتى يصبر على الطريق لكن هذا يدل فعله على أن عمله غير خالص إذ لو كان خالصا صرح أوضاعه وراجع نفسه ولا تأدب وإن بدأ غير متأدب فإنه سيتأدب بعدها لكن إذا أصر على عدم الأدب فإنه لا يكمل وانتبه الآن فإن اللبيب بالإشارة يفهم ومن الصعب أن ترى طالبا فتقول له أنت من هذا الصنف هذا شديد وشاق وثم هذه أسرار وغاية ما يعرف من الناصح مجرد التخمين والظن والإنسان لا يعمل بالظن لكن بعض الطلبة يظهر منه هذا ولولا الديانة والحرج، لقيل له أنت يا فلان كم؟ لكن ينبغي أن نكتفي بمثلها. أنت أصقل هذا الكلام على نفسك. فإن كنت من هؤلاء، فيعني في ارفع عن ثقل ومؤونة أن نقول لك انتبه أنت من هؤلاء، وعد نفسك إن لم تراجع نفسك وتصبح يعني على الجادة، عد نفسك لأنك مفقود، لأنك لن توصل الطريق. وهذا يعني اجتمع على هذا المعنى أهل العلم كيف؟ ولهذا قال أما من تجاسر بالإنكار على الأستاذ تقل ما يفلح لماذا؟ لأن إنكاره على الأستاذ يدل على اعتداده بنفسه واعتداده بنفسه يدل على رئائه بمراءاته بعمله وإعجابه بعمله وإعجابه بعمله يدل على أن في قلبه كبران ولا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذره من كبر عن بعض الثلف قال من قال للشيخه لما لم يفلح ولا يقول له لما ولا لا نسلم ولا من نقل هذا ولا أين موضعه لأن هذا كله يعني كلمات فيها إثاءة الادب مع الشيخ وفيها دليل على رعونة النفس وسوء الخلق وأن العمل لم يتمحف لله عز وجل إذ لو كان مخلصاً لانتمث من طريقة الأدب ما هو أكمل من هذا وهذا الكلام ليس على إطلاقه كما قلنا فلا يفهم منه أن الشيخ يعظم لدرجة أن تقبل كلماته بلا يعني ضابط ولا ميزان بحيث يردوا الشرع والنصوص لأجل كلام الشايخ على طريقة الصوفية الذين يعني ذهبوا في هذا أبعد مذهب حتى قال قائلهم إذا رأيت الشايخة يأتي الزاد فتنحى له عنها هذا يعني قبيح هذا كلام الدرويش الجهال حيث الأمر كذلك لأن هذا يعني خلاف الانصاف والاتباع والتعبد بالدليل وليس بقول الناس وخلاف ما ورد عن السلف من أن كل أحد يأخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم إذن ليس هذا المقصود وإنما المقصود المبالغة في الأدب لكن ليس بالدرجة التي يترك النصوص لكلام الشيخ أو يعظم كلام الشيخ كما يتعظم النصوص أو يؤخذ قوله مطلقا وإن بدا خطأه ليس هذا المقصود عند أهل السنة إذا تكلموا عن الأدب وإنما المقصود مع السوابة المعروفة أن كل أحد يأخذ قوله يترك وأن التعبد بالدليل من الوحي وليس بأقوال الرجال ونحو ذلك كما هو معروف في مكانك إلا أن هذا ليس معناه إساءة الأدب مع الشيخ وقد تقدم جمل كثيرة من الآثار في طريقة تعامل العلماء الكبار مع غيرهم من أهل العلم فكيف بالطلبة الصغار من أمثالنا؟ فكيف بمن لا يصلح أن يعد ولا طالبا؟ وإنما هو يعني متفرج أو يعني ينظر إلى القول وليس منهم لا يعني عالما ولا حتى طالبا ويعني ما أحرانا بمثل هذه الأوصاف الطريقة الثانية يعني إذا فاتت هذه الطريقة الأولى وهي ألطف ما يكون من الأدب لأنه غير مباشر إذا لم ينتبه الأستاذ وكرر الخطأ أتى المتعلم بالصواب على سبيل الاستفهام يعني في المثل الذي ضربناه مثلا الأستاذ قال تركه ما لا يعنيه وعلى الطريقة الأولى صاحبنا يعني رجع وجاب الحديث من الأول وقال تركه ما لا يعنيه وقال تركه ما لا يعنيه أتى المتعلم بالصواب على سبيل الاستفهام يقول ابن جماعة أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة يعني غفلة من الشيء أو سبق لسان منه ولا يقول بل هي كذب بل يتلطف في تنبيه الشيخ له فإن لم ينتبه قال فهل يجوز فيها كذا فلو الشيخ قال يعني تقول له ألا يقال يعني أليست يعني مضارعا للماضي المفتوح أوله على سبيل الاستفهام كأنه لا يدف كأنه يسأل الشيخ انتبه يقول نعم فانتبه لقاعدة يقول نعم هي ماضيها ثلاثي فتكون هكذا نعم ويقض وتعدي أيضا نعم الثالثة الطريقة الثالثة في حال إصرار الأستاذ على قوله قال له لا يعني هي يعنيه فماذا يفعل الطالب القارئ يفل الكتاب ويكسر القلم ويشمر يعني للنزال ضاعث وركة علم ومثل هذا لا يفلحه قبل هذا ب ثلاثة كيلومترات نعم أم ماذا يفعل؟ قال فعلى المتعلم أن يؤجل مناقشتها للدرس المقبل وليتحقق هو منها لعل الصواب مع أستاذه يعني حين المتعلم يكون ضابط المسألة في ظنه فمع إصرار الشيخ يتردد هو يقول لا وهذا الغالب في الحقيقة الغالب أو تكون المسألة فيها القولين على أحسن الأحوال ويكون المتعلم لقصر نظري وضعف علمه لا يرى إلا القول الذي يعرفه لقلة علمه لكن الشيخ عنده مجالات أوسعة ومنها هذا الوجه فإذا رجع الصالب وراجع مع نفسه علم أن الشيخ هو الصواب وأنه مخطئ وأن الأمر لبس عليه أو علم أن الأمر واسع وفيه هذا القول وهذا القول الثاني ولا يصح والمسألة فيها أقوال متعددة الإنكار قصرا على الشيخ يقول ابن جماعة يعني في ترجمة هذا المعنى المأخوذ أو هذه الطريقة الثالث، فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام لا كلام يعني يلزم الأتب ولا يقول له خذ بالك أنت كنت تغلق أنت ربنا نفعك بي النهاردة بعض الناس لا يقول هذا باللسان لكن نظرته تخرج هذا الكلام مبسوط وفرحان وشايف نفسه فلا كلام يعني إن رجع الشيخ وإلا ترك تحقيقها الى مجلس اخر بتلطف الاحتمال يعني يكون الصواب مع الشيخ يعني يمرها وينظر يراجع المسألة ويكون عنده فرصة لمرجعة الشيخ وحده من غير يعني فضيحة الطريقة الرابعة اذا كان الخطأ في جواب مسألة لا تحتمل التأخير كل هذا الذي تقدم في مسألة يحتمل لو قال يعنيه يعنيه المعنى واطن وانت في اشكال لكن قد تقول مسألة تحتمل التأخير كما لو كان مسألة مسألة الاعتقاد، وقد نسب الشيخ خطأا إلى أهل السنة أو إلى فهم الصحابة أو نحو ذلك القضية خطيرة أو مسألة مثلا فيها حكم من حلال أو حرام والسائل واقف وسيأخذ الجاب وينضي للعمل به وتأخير ذلك يعني يجعل التدارك غير مستطاع لأن الرجل سيذهب ويعمل ونحن لا نعرف أو رجل مسافر وإذا ذهب فمن الذي يأتي به هذه المواطن التي لا تحتمل التأخير أو يترتب عليه أضرار ومفاسد أضرار ومفاسد تترتب كما لو كان السائل مثلا معروف عند بعض الطلاب المتعنف وأنه يأتي للشيخ يأخذ كلمة منه حتى يذهب وينشرها في الآفاق ويقول سألت فلانا كذا وأجاب بكذا انتبه لقد أخطأ لقد أتيت لكم بصيد ثمين وقعت على خطأ لفلان حتى تستخدموه في التشنيع عليه ونحو ذلك والشيخ لا يعرف هذا السائل لكن الطالب اللي جالس يعلم أنه سيأخذها ويطيرها في الآفاق فهذا لا يصبر عليه وإنما ينبه الشيخ بطريقة خفية حتى يرجع أمام هذا فلا ينسك على الشيخ ما يؤذيه ويؤذي أهل السنة والمنتسب المنتسب إليها هذا المقصود ببعض المفاتل يعني في هذه الحال إذا كان الخطأ في جواب مسألة لا تحتمل التأخير أو يترتب عليها أضرار ومفاسد، تعين على المتعلم أن يصارح أستاذه وإلا عتبا خائنا له وجه الخيانة أنه تورط الشيخ بهذا ورطة عظيمة أزرف فيها بنفسه وبأهل السنة والمحزّن، فلو كان أحد يعلم هذا في الحاضرين من الطلبة وسكت هذه خيانة. ولا يقول والله أردت أن أتأدب معك فإن هذا ليس بالأدب لأنك أردت أن تتأدب معه في الظاهر وترتب على هذا الأدب مفاسد عظيمة فكان يلنغي مطحا للشيخ أن تجنبه هذا يقول يا شيخ هذا الرجل معروف عندنا وهذا يأخذ الكلمة ويطيرها وقد ذكر لك كذا في السؤال وذكرتم له بارك الله فيكم كذا وكذا الآن يخرج بها ويفعل كذا وكذا فالرجل أو الشيخ يقول نعم أحسنت ثم يعني يضبط المسألة يقول لكن إياك أن تنقل على نحو كذا وكذا لكني قصدت كذا ويؤكد المسألة ويشرحها ويبينها حتى يلق عليه الباب ما بالمفاسد والشروف يقول ابن جماعة يعني في ترجمة هذا المعنى وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعثر تداركه يعني خطأ الشيخ لا يفوت تحقيقه ولا يعثر تداركه. فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء يعني واحد جاء برقعة ورقة مكتوب فيها فتوى والشيخ وقع الفتوى إذن هذه وسيقة وقعها بخطه ووقع عليها والطالب يعلم أنه في خطأ هذا لا يؤجل وكون السائل غريبا أو بعيدا دار يعني السائل يسافر أو مشنعا يعني كما فكرنا تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح إن أمكن بالإشارة فهو أولى لأن أحتى لا ينتبه لهذا ويقول جمع بين الحسنين جمع بين الأدب مع الشيخ لأن الإشارة لا يفهمها إلا الشيخ وجمع أيضا بين تصحيح الخطأ يعني بإشارة على حسب التلطف لا يلزم بإشارة باليد أو بالرجل نعم وإنما قد تكون إشارة بالعين يعني يقول يعني ولو بالكلمة يعني يقول هذا فلان من أهل كذا مثلا وهذه البلد أهلها معروفون بالجدال فكأنه يقول انتبه هذا مجادف نعم أو يقول هذا فلان من يعني من سلامد الشخ فلان والشيخ فلان الثاني يعني أجرك الله معروف أنه من هؤلاء الذين يعني يجردون السيوف وألسنتهم أو يقول يعني هذا فلان المهم هذا معنى الإشارة كلام ظاهر الأدب ولكن الشيخ يفهم من هذه الكلمة الدلالة على المعنى المقصود من التحذير من هذا الحال أو بالتالي من الخطأ الذي وقع أو تصريح إن لم يكن إلا التصريح فلا حول ولا قوة إلا بالله مع حرص الطالب على الأدب إلا أنه مضطر الآن أن يقول لكن بارك أيضا بأدب تصيّفه يكون بأدب، لكن هذا الأدب مهما حرص عليه كان يحب أدباً أعلى منه، لكن الظروف أتت يعني بهذا ال ال الحاد، فهنا الأجد يقوله وبارك الله فيكم يعني قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا، يعني عن هذا الذي رخصت له فيه أو أحسن الله إليكم يعني حديث عمر في هذه المسألة أو حديث عائشة يعني عند الترمذي ويسكت وعلوش. يوم الشيخ طبعا منصف يقول له ما هذا الحديث يقول يعني قوله نيصر كذا وكذا فالشيخ يقول نعم أنا أرجع عن هذا يب هذا في تصريح لكن أيضا بأدب ليس معنى إشارة أو تصريح أن التصريح يفتح له مجال سوء الأدب أبدا وإنما هو من كمال الأدب أن ألا يباشر التوجيه فإذا اضطر باشره بأدب أيضا فإن سر ذلك خيانة للشيخ فيجب نصحه بتلفظه لذلك بما امكن من تلطف او غير انظر كيف ذكر أهل العلم هذه المراتب كل هذا رعاية لحرمة الشيخ لأن الشيخ حرمة ولا بد وحرمته من حرمة الشارع وتوقيره من توقير الشريعة. ولا لذاته بالشرع ومبلغ للوحي ولهذا لما صنف ابن القيم كتابه المعروف قال اعلام الموقعين في التوقيع في إعلام الموقعين عن رب العالمين جعل العالم موقعا عن الرب سبحانه وتعالى فكيف لا يوقع وهو يعني وعاء الواحد والناطق بالسنه والمبين للكتاب فلنسبته الوحي من الكتاب والسنة كان تعظيمه وتبجيله وتوقيره وكان يعني من يأخذ عنه يتواضع أمامه ولو كان الآخذ نبيا مرسلا من أولي العزم والمأقول عنه أقل من ذلك بمراتب لزم الأدب كما فعل موسى صلى الله عليه وعلى نبينا مع الخضر عليه السلام فإنه تأدب قالها يعني هل اتبع انظر الادب هل كان يقول ما رايك هل اتبع على ان تعلمني مما علمت رشدا وجعل ينازعه لن تستطيع والثاني يقول عليه السلام يقول ستجدني ان شاء الله صابرا ولا أعطي لك عمرا وما زالت القصه اذا رجعتها وقراتها مشحونه بمواقف الادب والتلطف و يعني نهاية ما يكون من الأدب هذا أدب المرسلين أو العزمي من الرص والواجب يعني التأدب بأدب هؤلاء على كل حال يعني نختفي بهذا القدر لبعض الظر والقليل الكافي إن شاء الله تعالى خير مما كسر وعله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا